فحملته فانتبذت به مكانه قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها أَلَّا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا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 واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتي ان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 يخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا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 ووهبنا له من رحمتنا أَخَاهُ هارون نبيا واذكر في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم ومن حملنا مع نوح ومن حملنا مع نوح ومن إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خبروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 117. الشهوات فسوف يلقون غيا 118. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 119. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا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 صلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنته ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا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 وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ رِضْوَانًا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ